تعين ونستقمر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد فهذه ثاني وقفة مع الصديق رضي الله عنه في يعني مرحلة الصديق الذي لا نعرفه والذي يعني لعلنا لا نعلم إلا الكنية أو اللقب أو الاسم أو غير ذلك من المواقف المشهورة المعروفة مع الصديق رضي الله عنه الذي غاب كثيرا عن مناهجنا وغاب كثيرا عن التعليم وغاب كثيرا عن القدوة الصالحة عند كثير من الناس ولذلك يعني أحببنا أن تكون هذه الوقفات مع الصديق رضي الله عنه حتى نعيد التأسي بهذا الصاحب المقدم صاحب الحظ الأوفر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث اليوم بإن الله سبحانه وتعالى عن ابتلاء الصديق رضي الله عنه وهذا الوارد والطبيعي معه كل الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصديقين وغير ذلك بل أن المنازل العلى لا تنال في الدين إلا بعد الابتلاء وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وضعها للمؤمنين ليختبره المؤمنين هذا ليس يعني تعذيبا ولا تكديرا وليس يعني امرا يعني مختلفا عما جرت عليه السنن قبل ذلك ولكن هي سنه الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فابو بكر رضي الله عنه كما تحدثنا عنه بالأمس كان من وجهاء قريش وكان من العشرة المعدودين في قريش في الرئاسة والسؤدد وانتهى إليه أمر الأجناق وهو المغارم والديات كما تكلمنا بالأمس فهذا الشريف حتى يعني لم يعفى من الأذن يعني لعل بعض الناس يظن أن الضعفاء والرقاء والمستضعفين فقط هم الذين تعرضوا للأذى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن هذا الشريف ايضا لم يعني يعني لم تخلو سيرته من الاذى ومن الابتلاء ومن الإذاء البدني الذي لعله يعني يكون اصعب على هذا الرجل الذي عاش يعني طويلا وعاش شريفا بين هؤلاء ثم بعد ذلك يرى من ابنائه قبيلته ومن قومه ما سنسنث تقول عائشة رضي الله عنها لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ألح أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إن قليل يعني ما زال العدد قليل وننتظر بعض الشيء حتى لا نظهر في أمام الناس بالدعوة ونقف وندعو في المسجد الحرام فهذا مما سيؤدي إلى زيادة تضليق على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذه الرواية ليس المقصود بها أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي ألحى على النبي صلى الله عليه وسلم من الانتقال من المرحله السريه الكامله الى المرحله الجهريه لان هذه المراحل يعني كما قال بعض هذه المراحل مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل هذا وحي من الله عز وجل ان تكون هذه المرحله سريه ثم تنتقل بعد ذلك الدعوه الى المرحله الجهريه ثم بعد ذلك يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ولكن لعل المقصود في الروايه ان ابا بكر رضي الله عنه الح على النبي في الظهور بالخطابه والدعوه المباشره في المسجد الحرام في اثناء يعني وتواجد الناس في البيت الحرام فقال فلم يزل أو فقالت فلم يزل ابو بكر يالح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد وكان أبو بكر رضي الله عنه يقف خطيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال البعض أن أبو بكر رضي الله عنه هو أول خطيب في الإسلام فهذا طبعا لم يتحمله المشركون كيف يرون رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويطالب بالوحدانيه وهذه القلوب التي تسودت بالشرك طيله عمرها فلذلك قام المشركون وثاروا على أبي بكر رضي الله عنه على المسلمين حتى جاء عبده ابن ربيع عليه من الله ما يستحقه ثم جعله يعني يحرفون عليه في وجه أبي بكر وضربه ضربا شديدا حتى وصل أبو بكر رضي الله عنه إلى أن أغمي عليه من شدة الضرب وحمل إلى بيته يعني حملته بنوتين وهم لا يشكون في موته خلاص أبو بكر سيموت على آخر النهار وهذا من شده الضرب حتى تقول بعض الروايات انه ما يعرف وجهه من انفه يعني من شده الضرب وجهه تورم وحصل احمرار ويعني يعني هذه الاثار التي تكون من الضرب في وجه ابي بكر رضي الله عنه فلا تعلم تفاصيل الوجه وهذا الشريف المقدم في قومه رضي الله عنه ثم بعد ذلك يعني في آخر النهار أفاق أبو بكر رضي الله عنه وهذا كان العجيب إيمانه يمتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل على النبي أدنى الضرر ولذلك القلب لما يعني يمتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجده يخرج الكلمات التي يظهر فيها أحيانًا إساءة النبي حتى وراء على سبيل العف ولكن القلب إذا امتلأ بحب النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى في أخطائه سيظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع أن يتفوه بالكلمات التي تكون فيها إساءة للنبي ولكن يعني هذا يعرف في لحن القول من هؤلاء لأنهم في الحقيقة يعني ظهرت يعني أثاروا بغض الدين وأثر يعني ال ال الذي يخفونها من عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك في لحن قولهم كما ترى وتسمع كثيرا. فلما افاقه رضي الله عنه اول ما نطق قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني عجيب من هذا الرجل وهو في هذه الحاله التي بين الحياه والموت كما يقولون فقال يعني قالت الروايه فمسوا منه بالسنتهم وعدلوه يعني تفقيه ولا في خليك بس في انت في انت تموت خلاص هذه, يعني هذه كلمه تنطق بها الان وتسال على الرسول صلى الله عليه وسلم دا هو السبب في, في الذي حصل لك هذا قول اكيد يعني هؤلاء المشركين وقالوا لامه ام الخير لان حمله قومه نتيجه العصبيه هم لم يحملوه دفاعا عنه للدين ولكن هو يعني حمل من اجل هذا ابن قبيلتنا ولن نسمح ان يؤذى من يعني قبيله اخرى وغير وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم الخير وهي أمه والله ما لي علم بصاحبك يعني يقين هي في هذه الحالة هي لم تؤمن بعد ولكن هي لا تعلم أن الإيمان لما يخلط القلب بهذه الصورة ويعني سيحمل أبو بكر وغيره من المسلمين على التضحيه بكل شيء فإداءا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر سالك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وهي قد أسلمت ولكنها تخفي إسلامها وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دلفا يعني كأنه بيلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة التعب والإعياء فدنت امه جميل واعلن بالصياح راحت برضه هذا من الذكاء والفطنه الذي ينبغي ان يستعمله الانسان ليس يعني من الذكاء والفطنه الانسان يظهر كل اوراقه في كل المراحل ولكن هذه امراه مؤمنه وهي تخفي ايمانها بل ستنطق ببعض الكلمات التي فيها التعريض حتى تظهر للقوم انها ليست على هذا الدين فثم يعني قالت رضي الله عنها والله ان قوم النار منك لاهل فسق وكفر هؤلاء الذين فعلوا فيك ما فعلهم أهل فسق وكفر إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع هي تخشى أن تتكلم أمام أمه وهي بعد على الشرك والكفر قال فلا شيء عليك منها قالت سالم صالح قال أين هو فقالت في دار الارقم قال فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يجي وروح يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم فامهلته حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خلاص الدنيا بدأت تهدى شوية وبعض الناس خلاص يعني القلائل هم المتواجدين فقط في الشارع فخرجت به يتكئ عليهما الرجل مش قادر يمشي ولكن الحب في قلبه يعني يدفع إلى هذه التضحية وإلى هذه المسرعة في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأكب عليه رسول الله فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب عليه هذا المنظر وشق عليه أن يرى صاحبه في هذا المنظر وهو قد حمل إليه حتى يعني يطمئن فقط يعني تكتاحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من ذلك ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بكر بأبي وأمي رسول الله ليس ببأس لأن تمام زي الفجر وهو في الحقيقة هو الرجل بين الحياة والموت فقال الا ما نال الفاسق من وجهي بس انت اللي أنت شايف كده يعني شويه حاجات في وشي ما انا تمام وزي الفل هو اصلا حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه امي برتكم بره بولدها وانت مبارك فادعوا الى الله وادعوا الله لها عسى ان يستنقذها بك من النار ادعي لها ان هي فأنت فانت رجل مبارك قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها الى الله فاسلمت اسلمت في الفور هذه بركة دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس ولذلك لما سئل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن اشد ما صنعه مشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرحلة فيها ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد موت عمه أبي طالب ولذلك قال ابن كثير أن هذه المرحلة هي التي ظهر فيها الإيذاء البدني للنبي صلى الله عليه وسلم بشدة من قريش وهذا قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن العاص هو الذي يحكي ذلك فيقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل أقبل ابن أبي معاذ فوضع فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا ده ممكن نسميه بالمسرحة الحقيقية يعني محاولة اغتيال هو جاء اقتل النبي صعصم بي يعني بيخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا قاتله وهو بيفعل ذلك حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهذه يعني فيها مدى شجاعه ابي بكر كثير من الناس يظن ان أبي بكر هذا الرجل الاسيف الضعيف الرقيق يعني الذي له من البنيه الضعيفه فعلا كانت بنيته كما ذكرنا امس الرجل نحيف رقيق ولكن هذا لا يمنع ان الايمان الذي يتسلط ويتحرك به البدن يخرج من القلب لا يخرج بقوه العضلات ولا يخرج بالطول ولا بالعرض ولكن يخرج ب الذي خالط القلوب فلذلك علي رضي الله عنه في روايه قام خطيبا قال يا ايها الناس من أشجع الناس من هو أشجع الناس في ظنكم فطبعا فعلي بن أبي طالب هو يعني من العظماء ومن القادة ومن الشجعان ومن المقاتلين المبارزين المعدودين في يعني تاريخ الإسلام فقالوا انت أمير المؤمنين هو في حد غيرك فقال أما إني ما برزني أحد إلا انتصفت منه ما أسألت أن أنا أقاتل وأبارز حد ما فيش حد بيقتلني إلا وأنا أنتصل عليه بفضل الله ولكن هو أبو بكر أشجع الناس هو ابو بكر رضي الله عنه اننا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لالا يهوي عليه احد من المشركين يعني عملنا له عريش تغطيه حتى يعني نحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقترب احد منه من المشركين فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لالا يهوي عليه احد من المشركين فوالله ما دنا منه احد الا ابو بكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي اليه احد الا هوى اليه فهذا اشجع الناس ابو بكر رضي الله عنه اشجع الناس قال ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يحده وهذا يتلتل أعدين يشد في النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يجذبون النبي ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر الوحيد اللي استطاع أنه يقترب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن هو أبو بكر رضي الله عنه يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا راح يضرب ده ويدفع هذا وي... فقال وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم رفع على برده كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته ثم قال انشدكم الله امؤمن آل فرعون خير ام هو من الافضل في هذا الموقف مؤمن آل فرعون لما قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ام ابو بكر رضي الله عنه فسكت القوم فقال علي فوالله لساعه من ابي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن ال فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه هذا الرجل الصالح يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه وهذه القوة والشجاعة والجرأة وسيأتي معنا قول القرطبي يعني في موقف أبي بكر رضي الله عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا تاجرا كما ذكرنا وهنا تأتي استخدام الملكات والأموال في خدمه الدين قد يكون يعني هوية لرجل ان يكون يعني خطيبا في الناس وقد يكون هوية لرجل ان يكون مقاتلا مجاهدا في سبيل الله وقد لا يملك يعني رجل لا هذا ولا هذا ولكنه يملك المال أو هذه مرحلة الإنفاق لعله يملك كثير من الأدوات والملكات في خدمة الدين ولكن هذه مرحلة الإنفاق فلما كان أبو بكر رضي الله عنه من التجار المعدودين في قريش وكان من الأغنياء فلما رأى إخوانه يعذبون ويؤذون أشد الإذاء استخدم هذه الملكات في خدمة الدين ولذلك صح عنه أنه اعتق بلالا رضي الله عنه واعتق عامر ابن فهيرة واعتق زنيرة رضي الله عنها وهي التي أصيبت آه ببصرها آه لما اشتد عليه الأذى فعميت رضي الله عنها فقيل لها ما أذهب بصرك إلا اللات والعزة ده شفتي ت... وهذا اعتقاد بعض الناس الى الان بعض الناس الى الان لما يعني يخاف ان هو يذكر البدوي بسوء او يخاف ان هو يعني يذكر الاولياء المدفونين بسوء او غير ذلك يظن انهم سينفعون ويضرون ويصيبونه بالضرر ويخشى يعني شد الخشيه من ذكر هؤلاء بسوء او التعرض لهم او التنقص لهم هذا للاسف يعني في قلوب بعض الناس الى الان نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للمسلمين فقالت كذبوا وبيت, وبيت, وبيت الله ما تضر الله ولا العز ولكن هو الله سبحانه وتعالى فإن شاء رفعها فرد الله سبحانه وتعالى لها بصرها في اليوم الثاني هذه كرامة لهذه المرأة الصالحة وأعتقها أبو بكر وأعتق النهدية أيضا يعني من المستلقين وأعتق ابنتها وأعتق كثيرا من المسلمين في هذه المرحلة من المستضعفين ومن ولكن يعني لم يستطع ابو بكر رضي الله عنه ان يفعل شيئا لعمار والي ياسر لانهم لم يكونوا من المستضعفين المسترقين كانوا فقط من الذين اذوا لضعفهم وفقرهم ولكنهم لم يكونوا من الارقاء او من العبيد فلم يستطع ان يدفع عنهم ولذلك يعني كان هذا اقصى ما يستطيع ابو بكر رضي الله عنه في اعتاق هؤلاء ولذلك لامه ابوه ابو قحافه لامه يا ابني لو هتشتري هؤلاء العبيد فاشتري حتى هؤلاء الأقوياء الذين يظهر فيهم الجلد حتى يدفعون عنك ويخدمونك فقال إني أفعل أو إني أريد ما أريد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه, فأنزل الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فكان الصديق من أعظم الناس إنثاقاً لماله فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شوف تخيل هذا الصديق الصاحب المقدم الرجل الذي ذكرنا من شرفه وسدده في قومه وصل به أن وصل من شدة الإذاء أنه ربطة كما ذكرت بعض الروايات ربطة هو وطلح من عبيد الله في حصير حتى تمنعهم قريش من الصلاة تخيل هذا الرجل الشريف يحدث في هذا هو يتحمل ويصبر ويعلن دعوته ويجهر بكلمته وصل به الأمر إلى أن ضاق به ذات ففكر في أن يهاجر وأن يترك مكة حتى يعبد الله عز وجل رجل وصل به شدة الإذاء أنه يريد أن يعبد الله عز وجل في أمان هذا كل ما يطلبه فلما يعني خرج وكان متجها لأرض الحبشة لقيه ابن الدغنة وهذا رجل سيد قبيلة تسمى القارة فقال أين تريد يا أبا بكر انت رايح فين فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأريد أن اسيح في الأرض وأعبد ربي هذا أقصى أمان ابي بكر رضي الله عنه ان يعبد الله عز وجل بإطمئنان وسلام فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثلك في الشرف والوجاهه والاحسان الى الخلق والرفق بالناس وخدمه الناس وذكرنا انه كان رجلا مؤلفا محببا الى القلوب رضي الله عنهم ولكن سبحان الله انظر الى كلمات ابن الدغن لتعلم لماذا كان ابو بكر رضي الله عنه وصاحب المقدم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار انا سوجيرك ويعني تجلس في بلدك وتعبد الله سبحانه وتعالى بامان نفس هذه الكلمات قالتها خديجه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلمات الرجل فيه نفس الصفات ابن المذكورة لم يعلم هذه الكلمات التي قالها أو قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الصفات ظاهرة في أبي بكر وساتي معنا مواقف الحدابية كيف نطق أبو بكر رضي الله عنه بنفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم مدى يعني شدة ارتباط أبي بكر رضي الله عنه بأخلاق النبي حتى يعني هو يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم والناس يرون من أخلاق أبي بكر ما يرون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فارجع وعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقال ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في بيته خلاص احنا سمحنا له ان هو يعبد ربه في بيته ولا يؤذى فليصلي فيها وليقرأ ما شاء أي في داره ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به فإن نخشى أن يفتن نسائنا وأبناءنا هم خايفين الفتنة وهم سبحان الله قد وقعوا اصلا في الفتنة بما فعلوه وقالوه من الشرك فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعبد ربه في داره هذا كل أمان الرجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأمان ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا. فراح عامل مصلى جنب البيت حتى يصلي فيه ففبتنا مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القران فيتقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم الفطره السليمه لهؤلاء تدفع يعني النساء والاطفال الى ان ينظروا الى هذا الرجل ويتاملون في فعله ولعلهم يتاثرون بقراءه ابي بكر وهو رجل كما نعلم اسيف ما اذا ما قرأ القران تاثر به وظهر ذلك عليه في صلاته وكان ابو بكر رضي, رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه اذا قرأ القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين هيفتن ابنائنا ونسائنا فارسلوا الى ابن الدغنه فقدم عليهم فقالوا إن كنا اجرنا ابا بكر بالصلاه والقراءه في بيته او في داره وإن خشينا ان يفتن نساءنا وابنائنا فاته وانهه عما فعل فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فليفعل مجرد يعبد الله عز وجل في بيته فقط وان أبا وان وان ابى الا ان يعلن بذلك فسله ان يرد اليك ذمته خلاص يبقى يرد إليك الذمة التي قد أعطيتها له يعني حتى نفعل به ما نريد ولا نغفرك في ذمتك قالت عائشة فأبت ابن الى إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه إن أنت تصلي بس في ذلك وفي بيتك وتعبد الله عز وجل في بيتك فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فاني لا أحب أن تسمع العرب اني أغفرت في رجل عاقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني سيدافع عني إن الله يدافع عن الذين آمنوا وحين خرج من جوار ابن الدغنة يعني أبو بكر نقيه وسفيهم من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثى على رأسه التراب هذا الشريف يعني الكريم المقدم يفعل به ما نسمع وما نقرأ فقيل فمر بأبي بكر الوليد بن مغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا ترى ما يصنع هذا السفيد انت بشايف الولد السفيه ده بيفعل فيه ايه وهو شريف مقدم معلوم ويعني زي ما ذكرنا سيراته عالم يعني أبو بكر رضي الله عنه يدخل في علماء خريش المقدمين المبرزين مالا وعلما وأخلاقا وفي كل شيء فقال فقال له هذا الرجل وليد بن المغيرة أو بن الوليد أنت فعلت ذلك بنفسك أنت اللي عملت كده بنفسك لما اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ربي ما أحلمك ربي ما أحلمك ربي ما أحلم يظل يرد هذه الكلمة هو يعني يقول سبحان الله ما أحلم الله عز وجل على هؤلاء وهم يفعلون ما يفعلون بالنبي وبأولياء الله الصالحين ويحلم الله سبحانه وتعالى عليهم هذا أبو بكر رضي الله عنه في ابتلاءه وفي إذائه ولو ذكرنا ذلك يعني لطال المقام ولكن هذه نبذة بسيطة لنعلم كيف كان حال هذا الشريف المقدم الذي يعني يعد من أكرم قريش نسبا وعلما وفي كل الأبواب الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة ويعني قام آل بيت أبي بكر أسماء وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهير مولى أبي بكر بدور جليل في هذه الهجرة لكن هذا معلوم مشهور ونحن اشترطنا أن تكون وقفاتنا فيما قد لا نعلمه أو يعني ينسى أحيانا من سيرة أبي بكر رضي الله عنه ولذلك سننتقل إلى الصديق في ميادين الجهاد اتفق المؤرخون وأهل السير على أن أبا بكر رضي الله عنه اشترك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بل كان قائدا لكثير من السرايا في أثناء غياب النبي ولذلك قال ابن كثير ولم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده كلها قال الزمخشري وهو يعني ابي بكر رضي الله عنه كان مضافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الابد شوف الشرف سبحان الله أبو بكر رضي الله عنه اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم الى الابد سيره ابي بكر دائما مرتبطة انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صاحبه صغيرا وأنفق ماله كبيرا وحمله إلى المدينة براحلته وزاده ولم يزل ينفق عليه ماله في حياته وزوجه ابنته ولم يزل ملازما له سفرا وحضرا فلما توفي دفنه في حجرة عائشة أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم وعن سلم بن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة يعني مرة يكون الأمين لأنا أبو بكر ومرة أسامة رضي الله عن الجميع أبو بكر رضي الله عنه له مواقف معلومة مشهودة كثيرة في الغزوات ولكن سنقف معه بالأخص في صلح الحديبية وما كان من أبي بكر رضي الله عنه من مواقف معلومة في هذا الموقف في صلح الحديبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه خرج في سنة ست من الهجرة يريد زيارة البيت الحرام فقط أن يطوف بالبيت الحرام وأن يؤدي العمره بدون قتال ولا أي يعني حرب مع قريش ولكن ذلك لم يرق. لقريش فمنعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه من يفوت فأرسلت إليه العديد من القرشيين وغير ذلك حتى من أبناء ثقيف فاتى بودين بن ورقاء ثم جاء مكرز بن حفص والحليس بن علقمة ثم في نهاية الأمر عروة بن مسعود الثقفي وهذا من قبيلة ثقيف وهي من أكبر قبائل الطائف فدار حوار بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروة ابن مسعود الثقفي، فقال يا محمد، أجمعت أوباش الناس، ثم جئت بهم إلى بيضاتك لتفض ضاه بهم، تجمع شوية الأوباش دون الناس اللي أنت جمعهم من واحد من كل قبيلة واحد من كل بلد عشان تأتي تحارب قومك وتفض بيضتهم إنها قريش قد خرجت معها العوذ والمطافيل أي خرجت بالنساء والأطفال والرجال. قد لبس جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة ويم الله لك بهؤلاء يقصدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كشفوا عنك الأوباش اللي أنت فرحان بيومه جميعهم دون أو أن يبقى حرب بجد هنكشفوا عنك رجل لا يعني يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو بذلك يحاول يعني إحداث خل خلة نفسية في صفوف المسلمين بعض الناس أحيانا في هذه المواقف يتأثر ويضعف ويعني يظهر عليه الاضطرابة صحيح نعمل إيهون الناس لبس الجلود النمور <تكلم> هذا كلام كله باطل والإيمان هو الذي يحرك القلوب المؤمنة في الدفاع عن دين الله عز وجل فقال أبو بكر أمسس بذرلات هذه الكلمة يعني تستقبحها العرب ولذلك استدل العلماء بذلك على جوازي نطق هذه الكلمة بهذه الطريقة إذا كان فيها نوع من أنواع الدفاع عن الدين وإداء المشركين والكفار فتعجب عروه بن مسعود الثقفي من هذا الذي ينطق بهذه الكلمه في وجه بهذه الجراه فقال من ذا يعني لانه كان طبعا المكان مظلم فلم يره بدق فقال من ذا فقال ابو بكر فقال اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لأجبتك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد يعني قام له بأزدى له خدمة فلذلك فلم يجزه بيا عروه بن مسعود فقال لولا الخدمة التي كنت أزديتها لي قبل ذلك لكنت رديت عليك في هذا الموقف عروه بن مسعود حاول بذلك أن يشن حربا نفسيه على المسلمين ولكن هذه الكلمة كانت من ابي بكر رد فوري على قوة دفاع المسلمين والمؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم حول النبي صلى الله عليه وسلم كان رد صديق صارماً ومؤثرا في معنويات عروة ابن مسعود لما هذا الرجل يتكلم بهذه القوة في هذا الموطن يتزحزع ويخاف يقول له والله الناس دي عمر رحمه اهتفر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعد ذلك فعل لما حدث الصلح وثبت المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على القتال لما انتشر خبر مقتل عثمان أنه قد قتل ولكنه لم يكن قد قتل ولكن انتشر هذا الخبر في الناس بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وبعد ذلك توصل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلح بقياده سهيل بن عمرو فاصغى الصديق الى ما وافق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كان اختبار ايماني لان هذا الموقف يخالف العقول السليمه ولا يدرك يعني بركة هذا الأمر وفتح هذا الأمر إلا من سلم لقضاء الله عز وجل وقدره وامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عمر رضي الله عنه هو المقدم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم عن عمر الملهم تذكر ذلك عمر الملهم المحدث الذي وافق كلامه أو وافق القرآن كلام عمر رضي الله عنه في عدة مواطن في عدة مواطن ينزل القرآن مصدقا لكلام عمر رضي الله عنه ولكن سياتي معنا الآن التفريق بين الملهم والمحدث والصديق ومن, هما ومن هو المنزلة الأعلى في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه أبو بكر رضي الله عنه لازم الاستسلام والتصديق والاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بطبيعته الثورية وبطبيعة عمر التي فيها من الحميه في الدفاع عن الدين نظر إلى ظاهر هذا الأمر فوجد أن فيه يعني أمور مجحفة بالنسبة للمسلمين فلذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن معارضته وقال لرسول الله ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال أولسنا بالمسلمين انظروا أيضا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في استيعاب الغضب عند عمر لأن عمر لا يتكلم ذلك مجرد اعتراض ولكن هو يتكلم ذلك بدافع الإيمان وبدافع حب الدين وبدافع الرغبة في علو منزلة الإسلام ولذلك يعني هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلن يعني الشدة لعمر ولا يعلن له الغضب ولا يظهر عليه الكلمات الشديدة التي يوجهها إلى عمر ولكنه زي ما نقول كده امتص عمر رضي الله عنه فقال بلى قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلى نعطي الدنيا في ديننا عمر رضي الله عنه سمى هذا الصلح الدنيا إزاي أن نحن نرضى بهذه الشروط المجحفة في حق المسلمين قال إني رسول الله ولست أعصي يبقى معنى ذلك أن هذا الأمر إيه وحي من الله عز وجل الكلام ليس اجتهاد طب إيه يا جماعة اللي دفع عمر رضي الله عنه أن يفعل ذلك ولم يكن عمر لوحده الذي اعترض بل اعترض بعض الصحابة ولكن كان أشد الناس اعتراضا عمر هؤلاء رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك اعتراضا على الوحي ولا اعتراضا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا قد تعودوا من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أمور الحرب على المشورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ رأيهم كثيرا في كثير من أمور الحربية ويغير رأيه كثيرا نزولا على رأي أصحابه فلذلك من الباب الذي تعودوا عليه من باب المشورة فعلوا ذلك أنهم يعني يشيرون على النبي ولكن هذا نوع من أنواع الشورى بالشدة عاطفية وابقوة حماسية من قلوب هؤلاء الصحابة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني يبقى أنا ذلك أن هذا الكلام وحش ده ليس اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قلت ليس كنت تحدثنا أن سناتي البيت فنطوف به قال بلى فاخبرتك أن نأتيه هذا العام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنهم سيطوفون هذا العام قلت لا قال فإنك اتيه ومطوف به هذا وعد قد وعدتك إياه برؤية أرانيها الله سبحانه وتعالى في المنام وأنك ستطوف بالبيت ولكن ليس هذا العام قال عمر فأتيت أبا بكر شو بقى الموقف الإيماني العجيب من تصديق النبي والتسليم للنبي ولذلك حق لأبي بكر أن يطلق عليه الصديق رضي الله عنه فقلت له يا أبا بكر أليس برسول الله نفس الكلمات أليس برسول الله قال بلى أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا عمر ما زال إلى الآن يعني مستغرب لماذا نوافق على هذه البنود؟ فقال أبو بكر الناصح عن الفاروق بالتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج والمعارضة إلزم غرزه فاني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حق الحق ما أمر به ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله شوف نفس الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عجائب المواقف للصديق رضي الله عنه وهو لم يعلم أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك روايات تقول أنه لم يكن بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الكلمات ولكن قال نفس الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء شيخ اسحم تيمية قال وهذا الأمر أو هذه الحديثة تدل على أن منزلة الصديق أعلى أو الصديقية أعلى من منزلة المحدث أو الملهم الذي كان عمر رضي الله عنه إن منكم لمحدثون ويعني عمر ملهم هذه الأمة ووافق القرآن وكلامه في عدة مرات وذلك لأن الصديقة يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كل ما يقوله ويفعله يعني هو يقول ويفعل ويصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عمر كذلك ولكن المرحلة والمنزلة أقل من أبي بكر رضي الله عنه الصديق نفسه وبعد ذلك تكلم رضي الله عنه عن هذا الفتح العظيم فقال ما كان فتح فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية ولكن الناس يومئذ قصروا رأيهم عما كان بين محمد وربه وعباده يعجلون هذه كلمات أبو بكر رضي الله عنه بعد يعني أن أن أنزل الله سبحانه وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا فسمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا فقال والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يبلغ الأمور حتى يبلغ الأمور ما أراد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله سبحانه وتعالى ولقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركات سهيل بن عمرو أنه وقف خطيبا في الناس يوم يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب ان بعض الصحابه كانوا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع اسنان سهيل بن عمرو لانه كان خطيبا مفوها فارادوا ان يمنعوا هذه المزية عنده وينزع اسنانه في ذات مرة لما أسر ولكن ف... النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لعل الله عز وجل أن يوقف سهيلا موقفا يحمده الله سبحانه وتعالى له وقف سهيل بن عمرو لما آمن وأسلم بعد ذلك مدافع عن الإسلام وقال نفس الكلمات التي قالها أبو بكر رضي الله عنه في المدينة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم وقف سهيل يقول نفس الكلمات في مكة في ذلك الوقت وهذا من سبحان الله من عجيب أيضا يعني حكمة سهيل ابن عمرو فقال الصديق ولقد نظرت إلى سهيل ابن عمرو سهيل ابن عمرو اللي كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم والذي رفض أن يعني يكتب عليه ابن أبي طالب كلمة محمد رسول الله قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك فقال ولقد نظرت الى سهيل بن عمرو في حجه الوداع قائما عند المنحر يقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده قلت سبحان الله شوف فين لما سهيل بن عمرو كان رافض اصلا ان يعلن ايمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق راسه وانظر الى سهيل يلتقط من شعره صلى الله عليه وسلم وأراه يضعه على عينه يا سبحان الله شوف القلوب لما تغيرت وآمن سهيل ماذا فعله وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم ويأبى أن يكتب محمد رسول الله فحمدت الله الذي هداه للإسلام شوف سبحان الله تغيرت الأيام وأصبح سهيل ابن عمر بن المدافعين ولذلك كان الصديق في موقف الحديبية من أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقلا رضي الله عنه وأرضاه ابو بكر رضي الله عنه من مواقفه الايمانيه انه في ذات مره في سريه يطلق عليها ذات السلاسل وكانت هذه السريه بعد ايمان عمرو بن العاص رضي الله عنه باشهر وولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص قياده هذه السريه ومن الذي يخرج في هذه السريه ابو بكر وعمر رضي الله عنه سبحان الله عمر بن العاص الذي كان يحارب المسلمين والمؤمنين الآن هو قائد هذه السرية ومن الجنود معه أبو بكر عمر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أراد أن يقدم عمر بن العاص لأن هذا رجل يعني كبير ومقدم في قوم وعمر بن العاص لما أسلم كان رجلا كبيرا ولذلك وكان نفس هذه السرية في طريقها إلى قبيلة قضاع وهذه القبيلة منها أم عمر بن العاص رضي الله عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكمة في اختيار عمر بن العاص في قيادة هذه السرية ولكن يعني لما وصلوا إلى المكان وعسكروا عمر بن العاص فعل بعض الأمور التي أنكرها عليه عمر بن الخطاب بعض الأمور العسكرية وعمر بن الخطاب ما زال في قلبه أن هذا الرجل حديث الإسلام فكيف يفعل يعني هذا ونحن معه كبار الصحابة فينبغي أن يشورهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة غزوه ذات السلاسل وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا الى مكان الحرب امرهم عمرو رضي الله عنه الا يشعلوا نارا مفيش حد يشعل أي نار فغضب عمر وهم ان ياتيه ليه ما نشعرش زي طب الناس ستستدفئ في هذا المكان شديد البرد فناه ابو بكر رضي الله عنه اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله عليك الا لعلمه بالحرب احنا دلوقتي جنود ينبغي ان نسمع ونطيع شوف الصديق فين وعمر رضي الله عنه فين وعمر بن العاص فين عمر بن العاص اسلم في السنه السابعه من الهجره يعني بعد عشرين سنه من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وبعد حوالي 15 سنة من إيمان عمر ومراحل جهاده وقتاله ومع ذلك إحنا دلوقتي نوت وعمر بن العاص هو القائد فهدا عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمات من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عمر أبو بكر رضي الله عنه في يعني ذات مرة لما حاصروا الطائف رومية عبد الله ابن أبي بكر بسهب ومات عبد الله بن أبي بكر من إصابته بهذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل مريضا بسبب هذا السهم لمدة تزيد تقريبا عن العامين فلما أصاب السهم عبد الله رضي الله عنه أخذ السهم أبو بكر رضي الله عنه واحتفظ به وأتى وفد ثقيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يبايعون أبا بكر فأخرج السهم وخرج عليهم وقال هل يعرف هذا السهم منكم أحد السهم ده حد عارف فيكم فما زال بهم حتى قال رجل يسمى سعيد بن عبيد هذا سهم أنا بريته ويعني رميته به السهم ده أنا اللي بريته وأنا اللي, اللي رميت به فقال أبو بكر رضي الله عنه فإن هذا السهم الذي قتل عبد الله ابن أبي بكر ذل اللي قتل ابني فالحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده الحمد لله ان هو ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بيدك ونال الشهاده والحمد لله الذي لم يهنه بيدك ان أنت تقتل على حال الكفر وأتى بعد ذلك مسلما فإنه أوسع لكما إيه الإيمان ده سبحان الله يعني يتنازل عن لو واحد في مكانه لعله تأخذه العصبية وابني ودمي ومالي ولكن سبحان الله لم تأخذه هذه المعاني ليه؟ لأن فازوا الحمد لله هذا أمنه وأسلم بعد ذلك وهذا مات شهيدا فإيمانه دفعه إلى خلاص التنازل عن حقه والعفو والصفح وقول هذه الكلمات الذي تدل على يعني هذا الموقف الإيماني العجيب آخر ما أذكر من يعني مواقف الصديق رضي الله عنه في هذا اليوم. بعض خصال الصديق سريعا الصديق رضي الله عنه لم يكن يعني الرجل الذي يعني المقاتل المجاهد فقط ولم يكن الرجل الذي يعني يتاجر فقط ولم يكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس بدون عمل ولكن الصديق رضي الله عنه كان مثالا في الورع وكان مثالا في تحري الحلال ولذلك روى قيس بن حازم ان غلاما كان ياتي لابي بكر رضي الله عنه بغلته كل يوم يأتي بغلة التجارة بتاعته كل يوم ويعطيها لهم فكان يسأله في كل يوم من أين اكتسب هذه الأموال كل يوم متابعت ازاي وعملت ايه والفلوس دي جبتها من ايه حتى يتحرر حلال رضي الله عنه ففي ذات ليلة نسي وأكل ولم يسأله ثم سأله تاني يوم سأله انت جبت الفلوس بتاعت مبارئ دي من ايه فقال يعني بعض الروايات تدل على أنه كان قد تكحن في الجاهلية وواحد اداله الفلوس فلما سأله هذه الرواية التي معنا تقول أنه أخبره أتى يعني أنه أتى بهذه الأموال من شيء يكرهه فأدخل يده فتقيأ حتى لم يترك شيئا جاب كل الفلوس صبحان الله ليه؟ عشان ما كل شيء حرام وهذا سبحان الله من ورعه ومن يعني تحديه للحلال رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه كان مثالا مقدما في العباده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول من كان منكم من اهل الصلاه فسينادى من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد فسينادى من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة فسينادى من باب الصدقة ومن كان من اهل الصوم فسينادى من باب الريان من باب الصيام ابو بكر رضي الله عنه ليست همته يعني ككثير من الناس ماهلش كويس والله أن الواحد بس ينادى من أي باب أو يدخل الجنة في أي مكان ولكن يا رسول الله وهل يدعى أحد منها كلها يعني ممكن حد يدعى من كل الأبواب من باب الصيام ومن باب الصدقة ومن باب الزكاه ومن باب الحج فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر يعني هو منهم بيدل لا ان ينادم كل الابواب همته لا يعني تكفي فقط انه ينادم اي باب لا من كل ابواب الخير لا يقتصر على باب خير واحد ولكن يضرب باسهم في كل ابواب الخير هذا يعني ابو بكر رضي الله عنه ومسابقته في الخيرات ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم راح يسالهم من اصبح منكم صائما اليوم صائما قال ابو بكر انا فمن اتبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضاً قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مرئ إلا أدخله الله الجنة أبو بكر رضي الله عنه يضرب بالأسهم في جميع أبواب العبادات سأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه وأن يجمعنا به وبصحبه الكريم وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وهذا أخرى معنا اليوم وكل قولي هذا أستغفر الله لي ولم